في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا من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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفروا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 ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين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 ما يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظُرُونا ظُرُونا نقتبس من أوركم قيل ارجعوا فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَوَادٍ دَانٍهُ وَفِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَن فسكم وتربصتم فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب فلمنكم معكم؟ قالوا بلا. ولكنكم فتات أمفسكم وتربصتم مرتبة وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن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 ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيث أحب الكفر نباته ثم يهيج ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون فطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوا. And ومالحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا اللهم فيه.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 أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بقس شديد ومنافع ومنافع للناس وليعلم الله مين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 فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنَ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 فالفضل لله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.